فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم قول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على هم أولى بها صنيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هادثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بيلا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلتنا قبلهم من قرنهم هم أحسن أتاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ دَنَدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ مِنْ دَرَجَتِكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا